بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيوهم عذاب الأليم قال يا قوم إني لكم نذير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 لو كنتم تعلمون قالوا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا في واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسربت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا